Book 2 33 33 33 Tren istasyonunda Fi mahattat al-qitar Fi mahattat al Berlin'e bir sonraki tren ne zaman kalkıyor? متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ باريسة، بير متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ لندرايا، بير متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم في أي ساعة saat kaçta kalkıyor في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست في أي bir bilet istiyorum من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. براغا بير من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. برنا بير من فضلك تذكرة سفر إلى برن من فضلك تذكرة سفر إلى برن تران <كتشت فيانا يواريور> متى يصل القطار إلى فيينا <ترن كتشت فيانا يواريور> متى يصل القطار إلى فيينا تران <كتشت فيانا يواريور> <ترن كتشت فيانا يواريور> متى يصل القطار إلى موسكو متى يصل القطار إلى موسكو؟ ترن كجدا أمستردام واريو. متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ أكتر ما يجب مالازم ما؟ هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي؟ أن أبدل القطار في السفر. تران من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Brüksel'e yalnız gidiş bileti istiyorum. Min fadlik, tezkerat zahab fakat ila Brüksel. Min fadlik, fakat ila Brüksel. Kopenhaga bir geri dönüş bileti istiyorum. Min fadlik, tezkerat zahaab wa'uda ila Kopenhagen. Min fadlike, İlakupin hagen yatlı vagondaki bir yerin ücreti ne kadar bikamisr fi arabatin naum bikem el fi arabbetin